السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله القائل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والقائل وإذ أخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتبونه والقائل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القائل من يرد الله به خيرا يفقه في الدين والقائل من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة ورضي الله عن أصحابه أجمعين الذين امتثلوا أمر ربهم واتبعوا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم فتفقهوا في دين الله فكانوا خير من تعلم وعلم ونقل هذا الدين كاملا كما أنزله الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فبلغوه إلينا نقيا صافيا غضا طريا كما ترونه مزبورا في كتب أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى ورضي عنهم ما بين تفسير لكتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل, تنزيل من حكيم حميد وما بين كتابة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع جوانبها نقلوها إلينا نقلا أمينا حتى وصلت إلينا صافية نقية كما ترون في هذا الزمن مع بعد المسافة بيننا وبينهم رضي الله عنهم حيث تلقى عنهم أتباعهم والأتباع عن أتباع التابعين وهكذا حلقة العلماء مترابطة بعضهم ببعض إلى هذا القرن الذي نعيش فيه القرن الخامس عشر من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الحضور يسرني أن أرحب بكم باسمي شخصيا ونيابة عن جميع إخوان المشايخ القائمين معي على تنسيق هذه الدورة دورة الإمام بن قيم الجوزية الشرعية الخامسة يسرني أن أرحب بكم في هذا العام الدراسي والذي تنطلق فيه فعاليات هذه الدورة للمرة الخامسة وبالأمس حينما اختتمنا كنا نرى بعد هذا العام واليوم نرى قرب ما كان بالأمس فكأنه طيف خيال ما أسرع الساعات في الأيام وأسرع الأيام في الأعوام يسرني باسمكم جميع باسم هؤلاء جميعا أن أرحب بكم في هذه الدورة التي تنطلق فعاليتها في هذا اليوم يوم الجمعة ليلة السبت الموافق للحادي والعشرين على ليلة الثاني, الثاني والعشرين من شهر شوال عام واحد وثلاثين وأربعمائة وألف وتستمر هذه الدورة بإذن الله لمدة أسبوعين حيث تنتهي في الخميس بعد القادم بكلمة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عن فضائلها ومناقبها وطرف من أخبارها رضي الله تعالى عنها في يوم الخميس بعد القادم وفي يوم الجمعة القادم ستكون هناك بإذن الله تعالى ندوة بعنوان وكما رأيتم على المداخل بعنوان جهود السلفيين في مكافحة الإرهاب تشارك فيها كل من صاحب الفضيلة شيخنا العالم الجليل الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري وصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل جزاهم الله خيرا ويديرها بين الاثنين جميعا محدثكم فنسأل الله الإعانة على ذلك وهذه الليلة أنتم على موعد مع صاحب الفضيلة شيخنا العالم الجليل القدير الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري كما سمعتم في تنبيه أخينا المقدم أبي عبد الرحمن الشيخ يعقوب البرقاوي جزاه الله خيرا بعنوان تأملات في قول الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أيها الإخوة يسرني في هذه المناسبة أن أشكر وزارة الشؤون الإسلامية والإرشاد في دعمها المتواصل لهذه الدورة ومباركة جهودها وشدها من أزر القائمين على هذه الدورة وتشجيعهم بما استطاعت من امكانيات ولا تزال جزاه الله خيرا ممثلة في صاحب المعالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح ابن عبد العزيز ابن محمد ابن إبراهيم ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحم الله من مات منهم جميعا وجزى الله معالي الوزير عنا خيرا كما أشكر فرع الوزارة بهذه المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم على تسهيل العقبات وتذليل المصاعب لنا وتعاونهم معنا ومساعدتنا على إنجاح هذه الدورة كما لا يفوتني أيضا أن أشكر مكتب الدعوة والإرشاد بهذه المدينة النبوية أدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يذكرون فيشكرون في تعاونهم معنا فجزى الله الجميع خيرا كما لا ننسى أن نشكر من دعم هذه الدورة بالدعم المادي وبالدعم المعنوي نسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم جميعا وأن يرزقنا وإياكم جميعا الإخلاص في القول والعمل والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم كما نسأله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين والبصيرة فيه إنه ولي ذلك والقادر عليه وبعد هذا كله استميحكم وإن أطلت عليكم في الترحيب بفضيلة شيخنا الشيخ الجليل عبيد بن عبد الله الجابري لإلقاء محاضرته الافتتاحية لهذه الدورة سائلين الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم جميعا بما نسمع كما نسأله جل وعلا أن يجزي الشيخ خير الجزاء إنه ولي ذلك والقادر عليه وجدول الدورة لعله سيوزع عليكم بإذن الله تعالى في هذا اللقاء وفي اللقاءات القادمة بالنسبة للأسبوع هذا وللاسبوع الثاني وقد رأيتموه معلقا وليتفضل فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا لإلقاء محاضرته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته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 واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما مجيدا اما بعد فانه من توفيق الله للعبد ان يرزقه الفقه في الدين والفقه في الدين والمعرفة والبصيرة حتى يعلم أن ما يأتيه مأمور به من الله عز وجل وكل مأمور به من الله فيما أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن كان في السنة فهو مرضي لله سبحانه وتعالى وكذلك يعلم أن ما يدعه هو منهي عنه محرم ما رضيه الله ولا أحبه وهذه الآية الكريمة من سورة الأنعام، وهي موضوع موضوع حديث الليلة إليكم سمعتم تلاوتها فضيلة أخينا الدكتور أبي أنس محمد بن هادي بن علي المدخلي سدده الله وإيان وإياكم في الأقوال والأعمال. آمين. تتضمن فقحا عظيما لا يدركه إلا من تدبرها شأنها في ذلك شأن عيد تنزيل الكريم فإن فهم الكتاب الكريم الموصل الى العمل الصحيح لا يكون الا بالتدبر والتامل وذلك بالوقوف على ما تضمنته اياته من الامر والنهي والخبر والوعد والوعيد وغير ذلك مما فيه الهدى والنور وإصلاح العباد والبلاد في الحال والمعاد قال جنة ناؤل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم هناك لهم الأمن وهم مهتدون فما معنى يلبسوا؟ معناها يخلطون لبس الشيء بالشيء إذا خلطه به فأصبح ممازجاً له إما أنه لا يتميز أحد الشيئين عن الآخر أو يكون أحدهما غالباً على الاخر فإذا هذه الآية إذا نظرنا في عمومها وهو الأصل في العام حتى يرد المخصص كما هو مبسوط في علم الأصول تتضمن أولا أنه لا أمن ولا هدى لمن خلق إيمانهم بظل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظل اولئك له إذن هذا الظالم الذي جعل ظلمه خليطا لإيمانه منفي عنه الأمن يوم القيامة كما أنه منفية عنه الهدادة هذا هو عمور ما تضمنته الآية وقد فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم اجمعين ذلك فماذا صنعوا خافوا ان يسلبوا الأمن يوم القيامه وانهم لم ينالوا الهدايه هذا الذي صنعه صنعوه صنعوه يوضحه الحديث الصحيح وهو في صحيح البخاري وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال شق على أصحاب محمد الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم لقفل فقالوا أينا من لم يلبس إيمانه بظلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ذاك ألم تسمعوا إلى قوله إن الشرك لظلم عظيم فبان بهذا الخبر اولا حرص الصحابه رضي الله عنهم على صفاء ايمانهم ونقائه من شائبه الظلم لان الكل يطمع في رحمه الله سبحانه وتعالى ويخاف ثانيا لجوءهم الى النبي صلى الله عليه وسلم لانه الامام الاعظم والوحي يتنزل عليه وهو المبلغ صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل شرعه فلا قول سوى قوله صلى الله عليه وسلم لماذا ذكرنا أنه يبلغ عن الله إلى عباده شرعه فقوله حجة قوله صلى الله عليه وسلم حجة يجب, يجب التسليم لها ولا يسوغ العدول عنها فهو المعصوم صلى الله عليه وسلم وما ياتي به معصوم كيف لا يكون ذلك وقد قال جل ثناؤه فيه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى الفائده الثالثه من هذا الخبر تفسير القرآن يكون بالقرآن نفسه فإن من تأمله يجد أن ما أجمل منه في موضع بين في موضع آخر وما كان عاماً في موضع خصص في موضع آخر وما كان مطلقاً في موضع قيد في موضع آخر وهكذا والسنة وحي الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم فهي معصومه ولذا جد أئمة الهدى والعلم والإيمان إلى حراسة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم بحمايتها من إدخال غيرها فيها ومن الدس فيها ومن تحريفها أو من تحريفها وفي الأثر يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله فينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ولئن, قائل ولئن قال قائل منكم وحق له أن يقول ما الدليل على أن السنة وحد وأن ما جاءت به السنة الصحيحة يجب التسليم له وقبوله واعتقاد أنه حق على حقيقته يجب أن يصان عن الظنون الكاذبة والخيالات الباطلة دللوا على ذلك فنقول اولا قوله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى وثانيا قوله صلى الله عليه وسلم الا اني اوتيت القران ومثله معه فذكر الحديث وفيه الا انما حرم رسول الله مثل ما حرم الله ولهذا كان أئمة العلم والإيمان يستعملون السنة الصحيحة وسواء كان ما جاءت به هذه السنة هو مما جاء في القرآن أو كان زيادة عليه أو كان بياناً أو كان حكما مستقلا ولم يفرقوا بين نقل ونقل فإذا صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل الثقة العدل عن مثله متصلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يقبلونه ويسلمون له وشروط هذا اعني الزيادة على ما ذكرنا مبين في أصول الحديث الذي هو علم المصطلح ولا مجال للبسط فيه هنا والمقصود أنه يتحصل لدينا ويتلخص أن النبي صلى الله عليه وسلم زال عن اصحابه خوفا على ايمانهم بذكر ايه لقمان ان الشرك لظلم عظيم لعلها الفائده الرابعه من هذا الخبر خبر ابن مسعود رضي الله عنه في الامه من لدن الصحابه الى اليوم اسوه في أولئكم الرهب حسنه وقد الى الى اللجوء الى العلماء الناصحين الفقهاء في الدين الذين عرف منهم الرسوخ في العلم كتابا وسنه وعلى فهم السلف الصالح اللجوء اليهم في حل مشكلاتهم ونوازمهم وما غمض عليهم من فهم النصوص وما احسن ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه لا يزال الناس صالحين متماسكين ما اتاهم العلم عن اصحاب محمد واكابرهم فاذا اتاهم العلم عن اصاغرهم هلكوا والاصاغر ذكر بعضهم انهم اهل الاهواء والبدع فانهم ضائعون ضالون مو وكذلك من كان فهمه ضحل قليلا لا يصلح أن يكون يعني مقصدا لحل مشاكل الناس والأكابر هم من سمينا أوتوا رسوخا في العلم وفهما للنصوص واستعمالها على فهم السلف الصالح والسلف الصالح كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره وأساسهم الصحابة ثم أئمة التابعين مثل ابي العالية الرياحي ومحمد وأنس ابني سيرين والقاسم ابن محمد ابن أبي بكر ثم من بعدهم ومنهم الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المحترمة المتبوعة ثم وكذ وكذلك السفيانان والحمادان والليث بن سعد وغيرهم ممن كان على سير هؤلاء ونهج هؤلاء لا ينحرف قدر انمله لا يمنة ولا يحسر فأولئك هم السلف الصادق لا سيما أهل قرون المفضلة الثلاثة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية في غير ما حديث ومنها خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الحديث فإذا تقرر هذا ووعاه الحضور والسامعون من المسلمين والمسلمات نعود بعون الله تعالى وتوفيقه إلى الآية الكريمة فنقول تلخص من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم ايه الايه الانعام هذه بايه لقمان ان اعظم ذنب عصي الله به هو الشرك بالله والشرك بالله هو صرف ما كان حقا لله لغير الله سبحانه وتعالى والدليل على ذلكم معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات من الكتاب والسنة قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الآية فهذه الآية وهي من سورة النساء أفادت أمرين ما أظن داعية حق وبصيره للناصح للأمة يغفلهما بل ماذا يحصى من عوام المسلمين يعقلونهما الأمر الأول عدم مغفرة الله الشرك لمن مات عليه وها هنا سؤال هل الآية تعم الشركين الأكبر والأصغر أو هي في الشرك الأكبر قولا لأهل العلم والراجح عندنا وعند محققين عمومها عمومة انها ان هذا الوعيد عام يشمل الشركين معا وهاكم الدليل من نفس الآية الآية ان الله لا يغفر ان يشرك به فان والله ما ادري عنكم معصيبوي ما, ما ادري لكن لا لا بد اقول ان وما دخلت عليه في تاويل مصدر تقديره ان الله لا يغفر الشرك به والاصل فيما كان عاما من النصوص كما قدمنا بقاؤه على عمومه حتى ياتي المخصص وبسط ذلك وشرحه يطول لكن يفرق بينهما من وجهين احدهما أن الأكبر, موجي ان الاكبر مخرج من المله فهو يضاد الايمان بالكليه فمن كان مشركا شركا اكبر فان عمله حابط كما قال تعالى ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك الايه واما الاصغر فانه لا يخرج من المله لانه امر قلبي وبعض اهل العلم يقول ما كان يسيرا وحد ذلك بان العامل اذا لم يبتغي لعمله الا الدنيا ولم يرد الله ولا الدار الاخره فإنه فان عمله حابط وهذا مبسوط في شروح كتاب التوحيد الوجه الثاني ان الاكبر موجب الخلود في النار ابد الابات لانه مات كافرا لم يمت مسلما وان صلى وصام وزكى وحج وعمل ما عمل من الاعمال وأما الشرك الأصغر فلا يوجب الخلود في النار إلا إذا فسر بالخلود بطول الإقامة والمكث والذين قالوا إنه تحت المشيئة قالوا إنه أكبر من الكبائر مثل الزنا والسرقه والسرقة غيرها من الفواحش والاثام العظيمه هو اكبر منها وقد قدمت لكم ما اذهب اليه ولي سلف ولئن كان احد الحاضرين المشايخ طلاب العلم يرى غير ذلك فهي هذا شيء يخصه وما ذكرته لكم والله والله يعلم اني لا اريد الا النص يخصني انا ولكل سلف نعم الامر الثاني وعد الله سبحانه وتعالى بمغفرتي ما دون الشرك يعني من من الاثام والفواحش التي لم تكن كفره مخرجا من المله ومن هنا نعم واما السنه المتواتره فمنها ما أخرجه البخاري وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت إن ذلك عظيم ثم ماذا قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قلت ثم ماذا؟ قال ان تزاني حليل تجارك الحديث. فإذا تقرر هذا وعلم وأن الشرك هو أعظم ذنب عصي الله به ينضاف إلى ذلك أن الظلم ثلاثة أقسام احدها ظلم لا يغفره الله الا بالتوبه ومن مات عليه كان خالدا ومخلدا في النار وهذا هو الشرك الاكبر كما تقدم بيان ذلك مختصرا ولا اقول اني فصلت تفصيلا لان المقام لا يسع التفصيل الثاني ظلم تحت المشيئه وهو ظلم العبد نفسه بتركه واجبا عمدا او ركوبه محرما عمدا ولا بد من قيد العلم في هذا وذاك يترك واجبا عالما عامدا او يركب محرما عالما عامدا فهذا الظلم أهله تحت المشيئة كما تقدم في آية النساء تحت المشيئة ومن الأدلة نعم وأهله مقطوع لهم بالجنه وهاكم بعض الأدلة قال صلى الله عليه أخرج البخاري وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمه وقلت اخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يدعو لله ندا دخل النار وقلت انا من مات لا يدعو لله ندا دخل الجنه القائل ابن مسعود وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقي الله وهو يشرك به شيئا دخل النار. وفي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله واني عبد الله ورسوله وأن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل يعني موعود بدخول الجنة قال النووي رحمه الله في شرحه على حديث عبادة هذا وحديث جابر المتقدم وذلك في شرحه لصحيح مسلم بعد الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا وعلى هذا أجمع الأئمة وسموا مرتكبي كبائر الذنوب كالزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين بأنه فاشق من فساق أهل السنة ولهم فيه عبارتان إحداهما مؤمن بإيمانه فاشق بكبرته، والأخرى مؤمن ناقص الإيمان وهو تحت المشيئة وخالف وخالف هذا الهدي الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنه طائفتان زائغتان احداهما الخوارج والذين يسمون في العصر في هذا العصر الارهابيين والتسميه الشرعيه انهم خوارج وعقيدتهم في هذا الفاسق في الدنيا بانه كافر حلال الدم والمال وحكمهم عليه في الآخرة ان مات دون توبة فإنه خالد مخلد في النار وقالت المعتزلة وهي الطائفة الثانية فقالوا في الفاسق المنبي في الدنيا بأنه في منزلة بين المنزلتين لا مسلم ولا كافر ووافق الخوارج على الحكم الاخروي وكلتا الطائفتين ضاله مضله وهدى الله سبحانه وتعالى اهل السنه الى ما جاء به كتابه وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ومضى عليه الصحابه رضي الله عنهم وائمه الايمان والعلم والهدى بعدهم رحم الله الجميع فكانوا اعني اهل السنه هم اعرف الناس بالحق وهم كذلك ارحم الناس بالخلق لماذا لأنهم مع النصوص ويستعملونها على وفق فهم السلف الصالح لا يبتغون تاصيلا او تقعيدا او تاسيسا من تلقاء انفسهم فحكمهم في العبادات والمعاملات مبني على الوحيين ولهذا فإن أهل السنة أعلى الأئمة وأتباعهم الذين اتبعوهم على هدى يزنون ما يرد إليهم ويفد عليهم من أقوال الناس وأعمالهم بميزانين أتجرون ما ماذانكم الميزانان انهما النص والإجماع فمن وافق نصا او اجماعا قبل منه ومن خالف نصا او اجماعا رد عليه كائنا من كان وقد بسطت هذا في مواطن متعدده كما بسطها من هو من اخواني ومن الائمه ومن طلاب العلم الذين هم أفضل مني في كذلك مواطن متعددة بل فليراجعها من شاء هذا هو الظلم الثالث الثالث ظلم لا يترك الله منه شيئا ولا ي... نعم وهذا ظلم العباد ظلم الخلق وثمه قاعده ذكرها ائمه العلم والايمان والدين حقوق الله مبنيه على العفو والمسامحه يعني منه سبحانه وتعالى ما على الشرك وحقوق العباد مبنيه على المقاصه فمن سولت له نفسه وغلبت عليه الشقوة وحب الذات والألانية فنسل خوف الله في العباد مقتص منه لا محاله إن لم يؤدي الحقوق التي ظلم أهلها إليهم في الدنيا قال صلى الله عليه وسلم لتؤذن الحقوق إلى أهلها قبل أن لا يكون دينار ولا درهم وقال صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا أو منا من لا درهم ولا متاع هذا هو التفسير اللغوي والعرفي حتى الشرع يوافق هذا ولهذا يقال فلان فلسه القاضي الشرعي يعني حكم بافلاسه او تفليسه لانه لا يملك شيئا فقال صلى الله عليه وسلم ولكن المفلس من امتي من جاء بصيام وصلاة وكذا وكذا وقد شتم هذا وضرب هذا وقذ ف하다 وشف كذا ماذا واكل مال هذا فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته فاذا فنيت حسناته قبل ان يقضى ما عليه اخذ له من سيئات مسيئات من هؤلاء او قال المظلومين ثم طرحت عليه فطرح في النار ظلم العباد بل حتى الحيوانات والعباد المقصود العبادة اللغوية العرفية فيدخل حتى الكافر ولهذا فإن أهل السنة لا يظلمون احدا وإن كان كافرا يؤدون إليه حق ومن ذلكم أنهم يوفون بالعهد وينجزون وينجزون بالوعد ويصونون الحرمة ويحفظون الجوار فلا يتعدون لأحد على نفس ولا عرض ولا وبهذا يعلم ان ما يركبه بعض الحمقى من المنتسبين الى الاسلام ليس من تعديات على الاعراض او النفوس او الاموال ليست, ليست من الاسلام بشيء بل هي من الغوغائيه والفوضويه والهمجيه هي نقض للعهود وظلم للعباد ولهذا فهم عندنا أعني عند أهل السنة هم خوارج وإن تسموا بأسماء والمقصود أن المسلم يجب عليه أن يتحلل من المظالم التي ركبها ما دام في فسحة من أمره قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى على تلك المظالم حتى يحفظ حسناته وتبرأ ذمته ويسلم له إيمانه من النقص لأن من تعمد ظلم العباد في نفوسهم أو أموالهم أو أعراضهم نقص إيمانه انتفى عنه الكمال الواجب للإيمان فهو فاسق عند أهل السنة الخلاصه تضمنت الآية لمن تدبرها وتدبر من ضاف إليها من السنة في بيان معناها وما قر كذلك ما قرره ائمه الهدى والدعاه الى الله على بصيره وهم من اهل العلم ان الامن امنان والهدايه هدايته فامن تام تام من دخول النار وهو في حق من لقي الله على التوحيد سالما من كبائر الذنوب قلنا لان الصغائر تكفرها الصالحات كالصلاه الصدقه والصيام والمشي للمساجد كما تواتر بذلكم النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان اهل السنة مع تحذيرهم من الكبائر كذلك يحذرون من الإصرار على الصغائر الأمن الثاني أمن ناقص وهو أمن من الخلود في النار يأمن الخلود فيها ولا يأمن دخولها وهذا لقي الله على كبائر لم يتم منها هذا آمن من الخلود غير آمن من الدخول آمن من الخلود غير آمن من الدخول لانه تحت لانه تحت مشيئة الله ومعنى هذا ان الله سبحانه وتعالى ان شاء غفر له وأدخله الجنة دون عذاب وإن شاء عذبه وإن عذبه لم يخلده في النار والهداية هدايتان، هدايه تامة هداية تامة وهذه هي التي تثمر الأمن التام وقد عرفنا معناه وهداية ناقصة وهي التي تثمر الأمن الناقص هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى جمعه, جمعه وتحريره في هذه الكلمة وأعتذر اني لم أغفتكم حقكم ولم أغفت المقام حقه لكن هذا جهدي وما توفيقنا وإياكم إلا بالله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه شكر الله لفضيلتي شيخنا وجزاه خيرا على ما قدم وأفاد من بيان في هذه الجلسة الطيبة لهذه الآية الكريمة العظيمة التي هي في شأن التوحيد وأهميته والشرك وخطورته ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته وأن ينفعنا وإياكم جميعا بما سمعنا وأن يغفر لنا ولكم جميعا تقصيرنا وإصرافنا في أمرنا إنه ولي ذلك والقادر عليه السؤالات كما ترون الآن أربع مجموعات وهذه لو اردنا الإجابة عليها لاحتجنا إلى أسبوع الدورة الأول كله ولكن نبدأ بما يتعلق بالآية ثم التي هي حديثنا في هذا اللقاء ثم بعد ذلك ننتقل إلى ما بعدها إن شاء الله ولكن قبل هذا جاءني لفت نظر وتنبيه من بعض إخوتي فجزاهم الله خيراً وذلك أنني قلت في أثناء التقديم والكلام على الدورة أن الندوة التي يشارك فيها كل من صاحب الفضيلة الشيخ عبيد الجابري وشيخ محمد عبد الوهاب العقيل وهذا في الحقيقة سبق لسان وإلا المشارك في الندوة إنما هو صاحب الفضيلة الشيخ محمد عبد الوهاب العقيل وصاحب الفضيلة الشيخ عبد السلام السحيمي فجزى الله الأخ خيرا على تنبيهه لنا على هذا الخطأ أنا ما أحسست به ولكن جزاه الله خيرا فإن كنت قلته فليصحح والجدول كما هو ما حصل فيه أي تغيير فالسير عليه وإذا كان قد سبق هذا مني فهو خطأ ظاهر بين هذا من ناحية وناحية ثانية أود التنبيه عليها وهي ما يتعلق بالدورة فإننا نحن معاشر القائمين على هذه الدورة أنا وإخوتي المشايخ نحيطكم علما جميعا وايضا إخواننا المشايخ ومشايخنا كذلك المشاركين يعلمون ذلك بأننا لا نسمح بتوزيع منشورات أو كتب أو أشرطة في هذه الدورة من أي جهة أخرى غير القائمين على الدورة فنرجو الالتزام بهذا وجزاك الله خيرا وإن حصل شيء من ذلك فلسنا مسؤولين ونعلن براءتنا من ذلك من هذه اللحظة ويتحمل ذلك وتبعته من يعمله ونحن لو رأيناه لا نرضى ذلك بل سنمنعه لكن لو قدر أنه كان خفية أو في في غفلة منا فإننا لا نقر ذلك ولا نرضى به وهو الذي يتحمل المسؤولية أما ما يتعلق بالسؤالات فنطرح أولا ما يتعلق ويتصل بالمحاضرة وهذا السؤال الأول يقول السائل هل من وقع في الظلم يا فضيلة الشيخ دون الشرك يناله نصيبه من الآية الكريمة أو أن الآية خاصة بالشرك أنا بينت وفصلت وذكرت أنواع الظلم الثلاثة فراجعها أيها السائل نعم. لأن إعادة التفصيل محاضرة أخرى نعم يقول هذا سائل آخر يقول الأمن في المذك المذكور في الآية أولئك لهم الأمن هل هو في الدنيا والآخرة أو في الآخرة فقط هذا أيضا سؤال نعم إذا أطلق الأمن في مثل هذا فالمراد به الأمن الأخرى هذا يدل عليه صنيع الصحابة رضي الله عنهم فإنهم فهموا عمو الآية وأنه لا أمن لهم ولا هداية حينما يخلط المرء إيمانه بظلم. ثم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما سمعتم نعم وهذا سؤال مترتب على السابق يقول إذا كانت في, الآ... إذا كانت في الآخرة إذا كان الأمن في الآخرة فما هي الهداية في الآخرة هكذا ذكرت ان الهدايه هدايه تامة هدايه كامله ثمرتها الامن التام وقد تقدم بيقين والهدايه الناقصه ثمرتها الامن الناقص والاخره ما في ليس فيها هدايه الا التثبيت من الله عز وجل يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره لأن ما فيها رساله ما فيها أمر ونهي الاخره فيها حشار نعم وهذا سؤال ثالث أو رابع يقول جاء في بعض التفاسير في قوله تعالى ولم يلبسوا أي لم يغطوا فهل لها وجه في التفسير أم أن الآية كما ذكرتم من حصر فيه لم يخلقوا ذكرت لكم ما اعلمه من تفسير الايه واما هذا التفسير فلم اقف عليه نعم والله اعلم هذا سائل يقول هل يغفر الله جل وعلا للظالم التائب الطالب للعفو من المظلوم اذا لم يسامحه المظلوم ذكرت لكم قاعده وهي مبنيه على الكتاب والسنه السنة. حقوق الله مبنية على التسامح وحقوق العباد مبنية على المقاصة فإذا لم يعفو الظالم فلا بد من المقاصة المظلوم. إذا لم ي... نعم إذا لم يعرف المظلوم فلا بد من المقاصة هذا ظاهر ما دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه العلم. وله سؤال تابع للأول يقول كيف المخرج من الظلم بين الزوجين يستشعر كل واحد منهما أن صاحبه أمانة في عنقه وأنه مسؤول عنه يوم القيامة إذا بخسه حق ثانيا التسامح فلا ينتصب كل منهما للتربص بصاحبه ومراقبته في كل صغيرة وكبيرة ومحاسبته على ذلك فإن هذا من السبل التي ينزغ بها الشيطان بينهما وكل عبادي قال الله تعالى وكل عبادي يقول التي هي, هي أحسن إن الشيطان ينزه بينهم وثالثا ثالثا مراقبة الله فمن أخطأ في حق صاحبه وأخفى عليه وخفى فإن الله لا تخفى عليه خافي وسيظهر الله سبحانه وتعالى كيف كان هذا الخداع والخيان والمكر والظلم من ذاك لصحبه فاليراقب الله سبحانه وتعالى واليصرح له أو يعتذر له بسبيل ولو على سبيل الكناية نعم وهذا السائل أيضا يقول هل يدخل في معنى الآية ظلم النفس والغير فإذا كان هذا صحيحا هل ينقص أمنه الدنيا والآخرة ما ادري أين ذهب صاحب هذا السؤال عن معنى الآية نعم وما, وما يعني بيناه ولا أقول, ولا أقول إني أكملت أو استكملت فراجع باركة وديك راجع الشريك وهذا سؤال يتعلق بالكلام على الشرك في هذه الآية فيقول القول إن الشرك الأصغر أشد وزرا من الكبائر على عمومه او هناك بعض الكبائر اشد من بعض الشرك الاصغر كالقتل كقليل الرياء احسن الله اليكم حكيت لكم ما وقفت عليه ولعل من الادله على ذلك قول مسعود رضي الله عنه لان احلف بالله كاذبا خير من ان احلف به من ان احلف به بغيره صادقه لا ان احلف بالله كاذبا خير من ان احلف بغيره صادقا قالوا لان الحلف لان الحلف بغير الله شرك وان كان الحالف صادقا بهذا والحلف بالله كذبا كبيره من الكبائر نعم نعم هذا ايضا سائل تتم كانه لما تقدم يقول القاتل اذا اقيم عليه الحد هل يبقى بينه وبين المقتول في الاخره شيء القاتل عمدا ارتكب ذنبين احدهما في حق الله سبحانه وتعالى تعدى حد من حدوده تعدى على نفس معصومه تعدى على نفس معصومه بالاسلام دينا والذنب الاخر في حق اخيه المسلم فالقصاص منه هذا يكفر حق المسلم ليس له عليه اظن بعد ذلك اختص له من في الدنيا بقي حق الله سبحانه وتعالى عليه التوبه منه هذا سائل يقول ما قول فضيلتكم في رجل يذهب الى الطبيب لكي يكشف عن نفسه هل هو مصاب بامراض او لا من دون اي داعي ولكن احتياطا اخشى ان عمله هذا يدخل عليه الوساوس فيخيل اليه بعد انه مريض فننصحه أن لا يفعل ذلك وان يشكر الله على ما اتاه من نعمه الصحه والعافيه ويستعين بذلك على طاعة الله سبحانه وتعالى وهذا سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشهد الله اني أحبك في الله ثم يقول هل من علامات الساعة هدم الكعبة ورفع القرآن وعليك السلام ورحمة الله وبركاته واحبك الذي احببتنا من اجله نعم هذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا وكلا الامرين جاء في سنه النبي صلى الله عليه وسلم والحديث هذا صحيحه نعم سؤاله الثاني يقول ما الفرق بين العلو والاستواء العلو توافق عليه خمسه من الادله وهي الكتاب والسنه والاجماع والعقل السليم والفطره السليمه كلها توافقت عليه وان الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته ولذلك فانه ما من مسلم سلمت فطرته دعا ربه إلا ويرفع يديه إلى السماء وهذا و والأدلة وبسط الأدلة موجود في الكتب بكتب العقائد ولكتب السنة ولا يسع المقام لذكرها هذا هو نعم أما الاستواء فقد دل عليه الكتاب والسنة والإجمال الفرق الثالث الفرق الثاني ان العلوم متقرر عند كل ذي فطره سليمه من المسلمين فما من مسلم سلمت فطرته ويقول ربنا في الارض ابدا بل حتى الاطفال اذا حس احدهم شيئا وفزع من امر رفع رأسه إلى السماء يقول يا رب قد يدعو أما الاستواء فلا يدركه إلا خواص من الناس أهل العلم وطلب العلم لأنهم عرفوا ذلك من أدلة الكتاب والسنه نعم الفرق الثالث العلو صفة ذاتية فهو ليس من الصفات التي يفعلها الله بمقتضى حكمته ومشيئته صفة ذاتية له سبحانه وتعالى مثل الوجه واليدين والقدم والرجل نعم أما الاستواء فهو صفة فعلية ولهذا جاء معطوفا بثم ثم استوى على العرش نعم وله سؤال أخير يقول فيه هل يجوز نزع الجورب بعد المسح عليه وأصلي إذا لبس الجورب على طهاره ومسح عليه من الطهارة الصورة فله أن ينزعه متى شاء لكن عليه أن يلبسه قبل الحدث هذا مطلق نعم وهذا سائل يقول شيخنا أنا شاب من فلسطين وأرغب في الزواج من فتاة من ليبيا وقوانين البلاد تحتم عليه الا يكون له ذلك إلا بعد معاينته من قبل لجنة لمعرفة حاله ولكن اللجنة تستغرق سنة على الأقل وهو بحاجة ضرورية فهل له أن يتزوج زواجا عرفيا بموافقة ذويها يعني قبل الموافقة الحكومية أولا أنا لا أعلم نكاحا بهذه التسمية نكاح عرفي ونكاح شرعي والنكاح واحد هو النكاح الشرعي شرعي الذي استوفى شرائطه واركانه كما جاءت مقرره في الكتاب والسنه هذا هو الزواج الشرعي كونه موثقا من الدوائر المختصه ومسجلا في الدووين الخاصه هذا يسمى توثيق ويسمى رسمي نعم وانصحك أن لا تخالف لي امرك فتعرض نفسك لما لا تطيقه نعم وهذا سائل يسال يقول ما حكم التسميه بعبد النور يذكر بعض الاخوه انه ان النور من اسماء الله فاذا صح هذا فلا مانع من هذه التسميه ما عنده شيخ تعلمون شيء في هذا نعم صحيح لا. وذكره مقيم. القيم وندع المجال للأسئلة ولكن ما نخرج إليها فالمجال لكم وسؤاله الثاني يقول هل ثبت عنه عليه الصلاة والسلام يا فضيلة الشيخ أنه صلى ركعتين جالسا بعد الوتر نعم هذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم وظن أن ابن قيم ذكرها في الزاد وهي موجوده في حسب علمي في مختصر مختصر زاد المعاد وهذا ليس يعني هذا غير الغالب الغالب كما قال صلى الله عليه وسلم اجعلوا اخر صلاتكم من الليل وتراء نعم وهذا سائل سؤاله غريب لكن لموافقته للحال الحال فاننا نطرحه يرجو من فضيلتكم حفظكم الله أن توضحوا له كيفية الاستفادة من الدورة. نحيل على مالي الشيخ محمد وقد ذكر كلمته الموثقة. فما أدري ماذا يريد السائل؟ كأنه يريد محاضرة. نعم. نعم. الاستفادة من الدورة تحضر وتستمع عند المشايخ فتستفيد. تحضر. ثم تستمع ثم تستفيد إن شاء الله تعالى بإذن الله هذا سائل يسأل يقول أيضا نرجو من فضيلتكم حفظكم الله أن تبين لنا المنهجية في طلب العلم وأي المتون نبدأ بها في مختلف الفنون هذا دائما يطرح هذا أجبنا عليه كثيرا لكن الخلاصه نقول الآن ابدأ بصغار المسائل قبل كبارها فمثلا في العقيده بالاصول الثلاثه في الحديث بالاربعين النوويه في الفقه مثلا بأداب المشي الى الصلاه وهكذا ولتكن مع شيخك تشير معه وتلتسم بالخطه التي يرسمها لك نعم وهذا سؤال يقول ما هي نصيحتكم لمن يتنقص اكابر العلماء الراسخين في العلم والذين شابت لحاهم فيه لذبهم عن السنه واهلها اولا هذا فيه تنقص لاهل المنهج السلفي الذي دل عليه الكتاب والسنه وسار عليه من مضى بعد رسول الله من الصحابه والتابعين ومن بعدهم تنقص لهذا المنهج لان لان التنقص من هؤلاء هو تنقص في المنهج واما ان كان التنقص من ذواتهم والاستهزاء بهم فهم خصمه يوم القيامه والواجب عليه التوبه الى الله عز وجل وان ينحاز الى السنه واهلها ولا ينحاز لاشخاص لا لذواتهم فإنها فيوالي ويعادي فيهم فهذه الحزبيه التي اشار اليها شيخ الاسلام رحمه الله بقوله ومن نصب للناس رجلا يوالي ويعادي فيه فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا هذا سائل يسال عن قول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل أضل إلا ظله ماذا يقصد بالظل هنا أنا حتى هذه الساعه على ظاهر هذا الحديث فإذا جد لي شيء بعد النظر ولا أكتبكم أني أطلب العلم لا زال أطلب العلم فقد أقول قولا ثم أرجع عنه بما استقر في نفسي بناء على الدليل أنا على ظاهر هذا الحديث فإن كان أبو أنس شيخ محمد عنده شيء فليفجنا الذي ورد في الطرق الأخرى وهي ثابتة وواصلة إلى درجة الحسن باللفظ الآخر في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله وقد صح ذلك والناظر في طرق هذا الحديث بعد جمعها وتأمل أسانيدها والنظر في قواعد أئمة الحديث على الصناعة الحديث لا يسعه إلا أن يقول به والعلم عند الله تبارك وتعالى وهذا الذي أعتقده أنا وأدين الله جل وعلا به نعم هذا سائل فضيلة الشيخ يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشكل علي هل السنة تكون ناسخة؟ للقرآن والله تعالى يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها الآية بارك الله فيكم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أولا من حيث النظر فإن السنة وحي الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم كما أن القرآن وحي الله والنبي صلى الله عليه وسلم قال إني ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه فبناء على هذا فإنها كما تفسر القرآن ببيان مجمله أو تقييد مطلقه أو تخصيص عمومه فإنها تنسخن بقي هل هناك مثال أنا لا يحضرني مثال في هذه الآية لكن من حيث النظر أرى أنها تنسخن نعم وبهذا نختم هذه السؤالات وهذا الكم الذي ترون ما أغفلناه رغبة عنه ولكن لأن الوقت لم يتسع له فنرجو أن تعدرنا وجز الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على ما قدم وقرر في هذه الإجابات كما نساله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح وإن شاء الله تعالى تبدأ الدروس يوم غد السبت بعد صلاة العصر فيكون اللقاء الأول يوم غد بعد صلاة العصر وستوزع بإذن الله كتب الدورة بعد الصلاة مباشرة في الدرس الأول الذي هو للدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل في كتاب الفتن والملاحم من سنن الإمام أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى وجزاكم الله خير الجزاء وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان